وَنُؤَخِّرُ اللَّهُ ۗ قُلْ نَسْتَبِقُ بِمَا كَسَبُوا وَمَا تَرِكُوا عَلَى اللَّهِ غُرَّةً مِّن ذَٰلِكَ بَتِيٌّ وَلَكِن يُؤَخِّرُ ۗ وَلَكِن يُؤَخِّرُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إن aminar mursidin ala as-siraatim mustaqim وقوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكيد ارِئْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا هي الى الاذقان فهم محقون وجعلنا ثُمَّ فَأَوْشَرْنَاهُمْ فَغُمّ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَّى انما تنذر من تبعك ورهب خشية الرحمن نبي الغيب فبشّر قومي بمغفرتي وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا